129. قلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعمرون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان انلحقنا بهم ذريتهم انلحقنا بهم ذريتهم وما اناتنا سبرهين. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثين ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤا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 لم تسألهم أجرا فهم من مغرم مفقنون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله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 111. The day they don't care about them, they don't care about them, nor they don't care about them